أ ر ي د أ ن أ ق و ل دليل ا ل ف ط ر ة قبل أ ن ي ف س د يدرك ا ل إ ن س ا ن بدليل ا ل ف ط ر ة وجود الله ويدرك ب أ ن الله في العلو م و أ ن ه يدعى من فوق لا تجد عربيا أ و عجميا متعلما أ و غير متعلم إ ل ا وهو يقول يا رب ف إ ذ ا عرضت إ ذ ا نزلت ن ا ز ل ة بانسان يلتفت قلبه إ ل ى العلو قبل أ ن يرفع يديه لا يمكن أ ن يلتفت ي م ن ة أ و يسرا هذا دليل ا ل ف ط ر ة دليل ا ل ف ط ر ة ودليل العقل و ا ل ح ف و أ خ ذ الميثاق على العباد هم في صلب آ د م كل ذلك مجتمعا يشهد ب أ ن الله موجود و أ ن ه في العلو و أ ن ه وحده هو المعبود ولكن هنا سؤال لو كان دليل العقل ودليل ا ل ف ط ر ة و أ خ ذ العهد والميثاق على العباد لو كانت هذه المعاني وهذه ا ل أ د ل ة ك ا ف ي ة في إ ق ا م ة ا ل ح ج ة على العباد لما أ ر س ل الله الرسل و أ ن ز ل الكتب إ ذ ن هذه ا ل أ د ل ة ع ب ا ر ة عن تمهيد تمهيد للفهم الصحيح العام و ل ل م ع ر ف ة ا ل ص ح ي ح ة ا ل ع ا م ة ولتحقيق التوحيد بعد أ ن يرسل الله الرسل و أ ن ز ل الكتب لذلك يقول ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا